والمبينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى القولا المبين ورفعنا فوق الطور بميثاقهم وقل لا لهم يدخلوا الباب سجدوا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا